بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العيناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جاءوا الصف بالواد وفي العون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ثوط عذاب إن ربك لذي الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وانما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّ كَلَّا إِذَا كُنْتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ أَيُّومَئِذٍ